عسى ربكم ان يرحمكم عسى ربكم ان يرحمكم وان انتم عدنا وان انتم عدنا وجعلنا جهنم للمكذبين حصيرا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 وأن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعترنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعترنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آية الليل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فمحونا آية الليل وجعلنا أو فضلًا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والفساد وكل, وكل شيء فصّلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وَنُخرِج لَ يَوْمَ القامَةِ كتاب القاهمَن شور وَنُخرِرج لَ يَوم القياامَةِ كتاب القهُمَ شور حسيبه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ولا مزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قَوْمِيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَوْمًا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَتَجَاوَزُوا فِيهَا فَحَقَّ